كما ذكرها محمد بن اجروم في مقدمته المرفوعات الفاعل ونائبه والمبتدا وخبره واسم كان او احدى اخواتها وخبر ان او احدى اخواتها والتابع لما سبق تحدثنا عن الفاعل وهو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل فعل او ما قام مقام الفعل اسم مرفوع تقدمه فعل ونقول هو الاسم المرفوع الذي قام بالفعل أو قام به الفعل. قد يحذف الفاعل من الجملة للعلم به أو للجهل به أو لتحقيره ويقوم المفعول به مقام الفاعل المحذوف. فحينئذ يأخذ حكمه في الرفع، فيكون مرفوعا لا منصوبا وهذا الذي يسمى به بنائب ألفا يحذف الفاعل للعلم به وعدة للمتقين وسيق الذين اتقوا الذي ساقهم الملائكة فهذا معلوم اعدت للمتقين أو اعدت للكافرين حق الجنة أو النار لأن الذي أعدها هو الله معلوم وقد يكون مجهولا فلذلك حدث من الكلام مثل كسر الزجاج ما تعلم من كسره فحينئذ حذفت الفاعل وأقمت المفعول به مقام الفاعل فتقول كسر الزجاج وقد يحذف تحقيرا لشأنه لا ذكر له فلا يستدعى ذكره في الكلام لأنه حقير. تعلمه ولكن ما ذكرته ليس للعلم به ولكن تهويلا تحقيرا لشأنه وكما سبق يحدث مع الفعل تغييرات فالفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبله آخره إن كان وسطه الف قلبت الألف ياء صيما، فيلا بيع وهكذا والفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يفتح يصنع يشرح فإن كان قبل آخره واو أو ياء كلبة الفا يصام يقال يباع وهكذا والفاعل ظاهر ومضمر وكذلك نائبه ظاهر ومضمر اسم ظاهر لا يحتاج إلى قرينة خطاب أو تكلم أو غيبة مثل محمد حضر محمد فاهم محمد أكل الرجل هذا كل فاعل ظاهر والمضمر ما دل على معناه بقرينة التكلم أكلت أو أكلنا هنا تكلم أكلت أو أكلت أكلتما وهكذا هذا خطاب أكلوا أو اكل هو هذا غيبة فما دل على معناه دون قرينة هذا اسم ظاهر وما احتاج إلى قرينة الخطاب أو التكلم أو الغيبة فهذا ضمير ثم تحدثنا عن المبتدا والخبر المبتدا اسم مرفوع يأتي في صدر الجملة مسند إليه محكوم عليه اسم مرفوع نحكم عليه بالخبر المبتدا محكوم عليه والخبر حكم على المبتدا نحايا يقولون مسند إليه ومسند مسند اليه يعني تسند اليه حكما تسند اليه حكما معينا فالمبتدا مسند إليه اما الخبر فهو الجزء المتم الفائدة الجزء الذي يتمم مع المبتدا الجملة التي يحسن السكوت عليها المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية اسم مرفوع ليس تابعا لاسم المرفوع ليس اسما لكان بل هو مجرد عن العوامل اللفظية طيب ويأتي في صدر الجملة الفارق بينه وبين الفاعل أن الفاعل يسبق به بفعل اسم مرفوع تقدمه فعله أما المبتدى فياتي في صدر الجملة ليس قبله فعل نما ياتي في صدر الجملة وهو محكوم عليه بالخبر مسند أسند إليه الخبر أما الخبر فهو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدى أو الجزء الذي يتمم الفائدة فائدة الجملة مع المبتدا، أي بهما يحسن السكوت. يحسن السكوت إذا ذكرت المبتدا والخبر. نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدا منه الظاهر ومنه المضمر. الظاهر أنا ونحن للمتكلم. أنت وأنت وأنتما وأنتم وانتن للمخاطب بأشكاله بأنواعه وهو وهي وهما وهم وهن وهذا للغائب بأنواعه هذا المضمر هذا المضمر أما الظاهر فكما سبق زيد قائم محمد خاتم الرسل إبراهيم خليل الرحمن وهكذا بعد هذا الكلام عن أقسام الخبر تحدثنا عنه قبل التوقف أقسام الخبر ثلاثة جملة وشبه جملة ومفرد أما المفرد فهو الكلمة الواحدة أو ما يكون مثل الكلمة الواحدة يعني ليس جملة ولا شبه جملة زيد قائم كلمة زيد مبتدا اسم مرفوع جاء في أول الكلام حكمت عليه بكلمة كلمة إيه؟ قائم زيد قائم فزيد مسند وقائم مسندة اسندت القيام إلى زيد حكمت بهذه الكلمة كلمة قائم على زيد زيد مبتدا كلمة قائم جزء أتم معنى الجملة أتم الفائدة فهذا هذا اللفظ كلمة زيد خبر مبتدا زيد قائم مبتدا وخبر كلمة قائم جملة جملة لا شبه جملة حرف جر مجرور أو ظرف لا إذن هي لا جملة ولا شبه جملة إنما هي كلمة مفردة فهذا يقال له الخبر المفرد زيد قائم طيب لو قلنا زيد أبوه قائم هذه جملة زيد أبوه قائم جملة جملة يحسن السكوت عليها نعم إذا تكلم المتكلم بهذه الكلمات فهم المستمع معنا وهذا المعنى تام يحسن السكوت عليه إذن قولك زيد قام أبوه أو زيد أبوه قائم هذا جملة طيب زيد اسم مرفوع جاء في صدر الجملة إذا هو مبتدا ليس قبله كان وليس كلمة زيد تابعه لاسم قبلها لا جاءت في صدر الجمله زيد مبتدا زيد قائم قائم خبر مفرد طيب زيد أبوه قائم أبوه قائم هذه الها في كلمة أبوه تعود على زيد كأنك تقول زيد أبو زيد قائم أبوه قائم كأنك تقول أبو زيد قائم أبو اسم مرفوع جاء في صدر الكلام وحكمت عليه بحكم وهو القيام أبو زيد قائم أبو مبتدا وقائم خبر وهذان معا جملة اسمية هذه حكم على زيد. إذا هنا الخبر ليس كلمة مفردة، ليس كما في المثال الأول قائم، وإنما هنا مبتدا وخبر أبوه قائم، كأنك تقول أبو زيد قائم. الأب قائم مبتدا وخبر. مبتدا وخبر يعطياني جملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية أخبرت بها عن عن زيد. إذن الخبر هنا جملة اسمي زيد أبوه قائم زيد أخلاقه طيبة زيد ثيابه نظيفة ها المسلمون خلقهم الصدق خلقهم الصدق ها؟ وهكذا أما لو قلت زيد قام أبوه زيد زيد قام أبوه فهمت من هذا معنى؟ نعم يحسن السكوت عليه نعم إذن هذه جملة زيد قام أبوه جملة زيد اسم مرفوع مجرد عن العوامل ليس قبله كان وليس تابعا لاسم قبله ووجدنا كلمة زيد في هذه الجملة مرفوعة زيد إذن زيد مبتدا قام ابوه قام فعل ما فاعل القيام زيد ولا ابو زيد ابو زيد فابو فاعل للفعل قام والهاء ضمير مبني في محل الجر مضاف اليه معك فعل وفاعل هذه جمله فعليه اخبرت بها حكمت بها بحكم معين على زيد لما تقول قام أبو زيد هذه كلمة مفردة ولا جملة جمل نوعها جملة فعلي إذن الخبر هنا خبر جملة فعلي إباء المبتدا معلوم حاله اسم مرفوع جاء في صدر الكلام عار عن العوامل اللفظية ويعقبه جزء يتمم معه المعنى ونحكم به على الأول الجزء الأول المتدأ الجزء الثاني خبر هذا الخبر قد يكون جملة والجملة اسمية أو فعلي وقد يكون هذا الخبر شبه, شبه, شبه, شبه جملة قد يكون شبه جملة وشبه الجملة ظرف أو جار مجرور تقول محمد في البيت إذا سمعت هذه الكلمات الثلاث محمد في البيت سمعتها استفدت منها فائدة نعم يحصل السكوت عليها نعم إذن هذه جمله صدرها كلمة محمد اسم مرفوع. عاري عن العوامل إذا محمد مبتدا في البيت في حرف جر والبيت اسم مجرور بعد في هذا يقال له شبه جملة لأن في البيت ليس جملة اسمية وليس جملة فعلية ليس جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر وليس جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل وكذلك في البيت ليس كلمة مفردة وإنما جار ومجرور فهذا يقال له شبه جملة فالنوع التالي من أنواع الخبر شبه الجملة جار ومجرور الكتاب في الحقيبة السحاب في السماء الرجل في المسجد الطعام على المنضده مثلا القلم فين في القرطاس داخل فين فين طيب والنوع الثاني من شبه الجملة الظرف فين محمد عندك محمد عند أخيه العصفور فوق الشجرة العرش فوق السماء السابعة هذا ظرف ومضاف إليه هذا النوع يقال له شبه جمل. أما لو قلنا محمد صادق أنت مسلم الكتاب مفيد ها القرآن آية عظمى فهنا مبتدا وخبر مفرد كلمة واحدة ليس الجملة ولا شبه جملة قال ابن اجروم والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار أربعة أشياء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 زيد في الدار الخبر هنا شبه جملة من أي نوع الجار والمجروح زيد عندك الخبر ظرف شبه جملة ظرف زيد قام أبوه هذا الخبر جملة فعلية قام أبوه زيد جاريته ذاهبة هذا خبر جملة جملة, جملة اسمي هذا واضح واضح طيب نواصل الكلام ونبدأ بالكلام عن النواسخ نواسخ المبتدا والخبر قال ابن اجل الروم العوامل باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر عوامل تدخل حروف أو افعال تدخل على المبتدا والخبر فتنسخ تنسخ تغير تغير ماذا تغير التسمية وتغير الاعراب قال وهي ثلاثة أشياء. كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. هذه الأشياء الثلاثة يقال لها نواسخ. نواسخ طيب في قوله العوامل الداخلة على المبتدا والخبر هناك عوامل لا تدخل على المبتدا والخبر وتنسخ ايضا وتنسخ لما تقول اعطيت الفقيره جنيها طبعا ايام فاروق كنت تقول إيه؟ من ليما مش كده واللي وراه كنت تقول قرشه واللي وراه ربع جنيه وشلنت في العصر الحاضر تقولي لي بقى 10 جنيه دول ايه دول بك يجيب بقى 10 ترغفه من ماشي بقى غير على الساس عشان نتكلم في النحو نعم. نعم نحو استقوى ولا نحو ناحو سياسي ماشي. ماشي خلي بالك اعطيت الفقير جنيها الفقير جنيها مفعول ومفعول ثاني هذان لم يكون اصلا مبتدا ولا خبرا اذا قولوا العوامل الداخلة يعني على الغالب يعني وليس معنى ذلك إن المبتدا والخبر يستأثران بكل العوامل. لا هناك عوامل تدخل على غير المبتدا والخبر. طيب هذا بالنسبة للعنوان؟ قال كان واخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان. وأصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما برح وما فتئ ومن فكر وما دام قال وما تصرف منها نحو كان يكون كن وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك النواسخ جمع ناس نعم يصبحوا لا ويصبح بالضم النواسخ جمع ناسخ وهناك نواسخ ثلاثة تدخل على الجملة الاسمية وإنما سماها النحاة نواسخ لأنها تصنع النسخ في شيئين في التسمية وفي الإعراب أما في التسمية فتنسخ تسمية المبتدا والخبر، فتقول اسم كان أو اسم إن، أي لا تعود إلى قولك مبتدا، ما تقول مبتدا، وإنما تقول اسم كان أو اسم إن، وتقول خبر كان وخبر إن، والنوع الثالث وهو ظننت. هذا ينسخ فلا تقول اسم وإنما تقول مفعول به أول ومفعول به ثان كما سياتي بيانه إذن تنسخ التسميه فما تقول مبتدأ وخبر ولكن تقول كما سبق اسم كان اسم إن وهكذا الشيء الثاني أنها تنسخ الإعراب فكان تنصب الخبر تنصب الخبر يصبح معها الخبر منصوبا بعد أن كان مع المبتدا مرفوع وإن تنصب المبتدا كان قبل دخول إن مرفوعا لما دخلت عليه أصبح منصوبا ظن تنصب الاثنين المبتدأ والخبر تنصبهما على أنهما مفعولان مفعول به أول ومفعول به ثاني واضح؟ طيب إذا هي نواسخ لأنها تنسخ التسمية وتنسخ الإعراب أما من ناحية التسمية فتنسخ الاثنين المبتدا والخبر ومن ناحية الإعراب كان وإن تنسخان حكم واحد ويبقى الثاني كما هو ظن وأخوات وأخواته تنسخ حكم الاثنين من الرفع إلى النصب. كان وأخواتها أفعال إن وأخواتها حروف ظن وأخواته أفعال طبعا نقول إيه كان وأخواتها ممكن نقول كان واخواته يعني كان الفعل وأخوات وإخوة هذا الفعل ممكن تقول كان وأخواتها على اعتبار ان كان كلمة فتقصد إيه أخوات هذه الكلمة فتعبر عنها بضمير مؤنث واضح طيب كان وأخواتها كما قلت أفعال ناسخة ناقصة أما كونها أفعالا فلأنها تدل على الحدث في وقت في زمن معين تدل على الحدث في زمن معين ففيها معنى الفعل ومنها الماضي كان ومنها المضارع يكون ويأتي منها الأمر كن وأصبح ويصبح وأصبح أمسى ماضي يمسي مضارع أمس فعل أمر مبني على حذر حرف العلم بات يبيت بيت بات يبيت بيت وهكذا فهي افعال ثم هي ناسخه تنسخ التسمية فنقول عن المبتدا اسم كان ونقول عن الخبر خبر كان وهي ناسخه أيضا لأنها تنسخ حكم الخبر فالمبتدا نسخ اسمه ولكن بقي حكمه والرفع اسمه كان مرفوع اما الخبر نسخ اسمه ونسخ حكمه فتقول خبر كان قبل ذلك كان اسمه خبر المبتدا الان اصبح خبر كان اذا انت اسمية ويرى خبر كان منصوب وقبل ذلك كان خبر المبتدا مرفوع واضح أفعال ناسخة ثم هي ناقصة معنى كونها ناقصة أنها لا تكتفي بمرفوعها لا تكتفي بالمرفوع وإنما تحتاج إلى نص من بعد هذا المرفوع ليتم معناه ليتم معناه يعني لما نقول نام الطفل تمت الجمله فعل وفعل والفعل نام هذا فعل تام اكتفى بفاعله ما محتاج الى مفعول اما كان فناقصه لانها تحتاج الى اسم منصوب لا تكتفي بالمرفوع طيب لماذا لم يقولوا لازم ومتعدي في مسألة كان وأخواتها هذه أجيب عنها في أخذ الدرس إن ذكرتموني. أفعال ناسخة ناقصة تدخل على الجملة جملة إيه؟ الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها هناك ثلاثة عشر فعلا كان وله اثنا عشر أخا من الأفعال تعمل عمله إذن المجموع ثلاثة عشر فعلا كان وأصبح وأضحف اكتب هذا الترتيب عندك فهو ادق مما كتبه ابن اجر كان اصبح اضحى ظل بات صار ليس ما دام ما زال نعم قلت أمس لم أقولها ها طيب, طيب كان لا لا لا اصبح اضحى ظل امسى بات صار ليس لي زي زي زي زي زي ما دام ما زال ما برح ما فاتئ من هذه ثلاثة عشر فعلا كانت اصبحت اضحى ظل أمس بات صارت ليست ما دام ما زال ما برح ما فتئ من ولكل منها معنى لكل واحد من هذه معنى فكان تفيد اتصاف المبتدا بالخبر في وقت الفعل يعني ما نقول كان إذن كان المبتدا يتصف بالخبر في زمن الماضي كان الجو باردا حكمنا على الجو بالبرودة فيما مضى يكون الجو باردا إذن هذا إيه استناد البرودة إلى الجو في وقت الحال تحكم على الجو بالبرودة في وقت الحال سيكون الجو إذا هذا إيه بعد زمن التكلب أما أصبح فتفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح الصباح الماضي إذا قلت أصبح الصباح الحالي إذا قلت يصبح الصباح القادم إذا قلت س يصبح, يصبح واضح أصبح العامل نشيط هذا حكم على العامل بالنشاط وقت الصباح بخلاف كان العامل نشيطا اسندت إليه النشاط فيما مضى قد يكون هذا النشاط مستمرا وقد يكون انقطع أنا ما تكلمت عن الماضي كان يصبح العامل نشيطا إذا في الصباح الحالي سيصبح العامل نشيطا في الصباح القادم طيب وما بعد الصباح لم نتحدث عنه انما نضيف الحكم نسند الحكم الى المبتدا في وقت الصباح اصبح اضحى يفيد اسناده الخبر الى المبتدا في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال هذا وقت الضحى إنما أصبح اوسع ان الصباح من أول نصف الليل الثاني إلى قبيل الزوال فالضحى وقت أو جزء من الصباح والصباح فيه ليل وفيه نهار نصف الليل الثاني ها إلى قبيل الزوال هذا كل صباح ويكون الصباح في الليل كما قلت ويكون في النهار إذن أصبح ممكن قبل الفجر صباح وعند الفجر صباح وبعد الفجر صباح والعاشرة والحديثة عشر هذا كله صباح إلى قبيل إلى أن تنتصف الشمس في كبد السماء هذا الصباح جزء منه من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال هذا هذا ضح إذا الصباح اعم صباح اعم اضحى يبقى تتحدث عن ضحى سابق أضحى العامل نشيطا يعني كان في وقت الضحى متصلا بصفه النشاط حكمنا عليه طب يضحي في هذا الضحى الذي نحكي عنه الان سيضحي في الضحى القادم واضح الكلام بعد الضحى ياتي ظل بعد أضحى ظل وهذا يفيد اتصاف المبتدا بالخبر في وقت النهار في وقت في النهار ظل هذا في النهار من طلوع الشمس إلى غروبها تقول ظل ظل الطالب مذاكرة إذن في هذا الوقت في هذا الوقت بعد ظل أمسا والمساء من وقت الظهر إلى إلى منتصف الليل هذا المساء المساء من وقت الظهر من من الزوال بعد ما تزول الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب هذا بداية المساء إلى آخر نصف الليل الأول هذا مساء يعني بعد الظهر تقول أمس عند العصر أمس عند المغرب عند العشاء أمس أمس, أمس تخطيت نصف الليل الأول ودخلت في النصف الثاني تقول اصبح واضح طيب كان اصبح اضحى ظل امسى بات بات يفيد اتصاف المبتدا بالخبر في وقت البيات وقت النوم الذي هو الذي هو الليل الذي هو الليل اللي يعني من بعد العشاء إلى الفجمة هذا وقت البيات قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا يبيتون سجدا ثم هم يصلون بالنهار هذا لا يقال له بات ساجدا إنما نقول إيه ظل ساجدا أو اضحى في وقت الضحى ساجدا أو أمس ساجد في وقت المساء أصبح ساجد في وقت الصباح إنما في الليل تقول بات تقول بات الحارس منتبها بات الحارس منتبها يعني في وقت البيات حكمنا عليه به بالانتباه بأنه منتبه وبات الكسول نائما وقت البيات ها نام حكمنا عليه بالنوم واضح أمس تفيد اتصاف اسمها بخبرها في وقت المساء في وقت المساء كان أصبح أضحى ظل امسى باتت هذه كما ترى تفيد الإيه زمنا معينا. الفعل صار يفيد التحويل تحول المبتدا من حال لاخرى تقول صار الحب دقيقة. صار الدقيق عجينة. صار الماء ثلج. هذا إيه؟ تحول من حال إلى أخرى إذا صار تفيد معنى التحول. التحويل والتحول احسن من تحوله الفعل ليس يفيد النفي وهو فعل على الصحيح وليس حرفا كما يقول بعض النحاة هو فعل ليس ليس يفيد النفي يعني تنفي الخبر عن المبتدا ليس الجو باردا تنفي البرود عن الجو ليس المسلم كاذبا ليس المسلم كاذبا ولا ليس المسلم كذوبا إيه رأيكم كذبة. لأنك لو نفيت أنه كذوب كثير الكذب يمكن يكون إيه؟ قال الكذب لا المسلم لا يكذب فليس المسلم كاذبا افهم هذا الكلام لأنه عندنا ناس كثير دا زيده كاذب مثل كذوب مثل كذاب اهو كله كله كذب كله كذب ولا في كذب وكثرة كذب طيب ليس المسلم كاذبا إذا ليس فعل يفيد النفي الأفعال الفائته يأتي منها مضارعها وأمرها كان يكون كن أصبح يصبح أصبح ها وأضحى وظل وامسى وبات هذا كل يأتي منه المضارع والأمر فلذلك يقولون انها افعال متصرفه كونها متصرفه ان ياتي منها مضارعها وامرها نعم ليس فعل جامد يلزم زمن الماضي لم يسمع عن العرب يليس المضارع ها؟ لم يسمع ذلك عنه لم يسمع مضارع من ليس ولم يسمع منه الأمر فيقولون عنه إنه فعل جامد فعل جامد أي لزم زمن الماضي <سؤال> نعم صر صار محمد النشيط يصير محمد النشيط يا محمد صر نشيطه صر فعل أمر وهناك صار يصور صار يصور بمعنى ايه بمعنى قطع فصرهن اليك في سوره البقره خذ اربعه من الطير فصرهن صار يصور يعني قطع الاشياء وخلطها ببعضها صار يصور اما صار يصير هذا من اخوات كان الذي يفيد التحول كما قلت واضح الكلام بعد زال تأتي أفعال وهي بعد ليس يأتي ما دام وما زال وما برح ومن فك وما فتئ وهذه الخمسة تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار تقول ما زال الجو باردا وما يزال لا يزال الجو باردا ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين وتقول سألزم الصدق ما دمت حيا واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا هنا ما دام والتاء الفاعل اسمها وحي خبرها أي مدة دوام حي والفعل نعم دام فعل دام ما دام يفيد الاستمرار ويسبق بما الظرفية المصدرية ما مع الفعل دام تفيد المصدرية الظرفيه يعني كأنك تقول إيه مدة دوامي مدة دوامي كذا واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية ما دمت كأنك قلت إيه مدة دوامي نعم الأفعال الأخرى زالوا برحة وانفك وفتئة تسبق بنفح أو نهي او استفهام وياتي منها الماضي والمضارع ما زال ما يزال لا يزال لن تزال هل تزال متيقظا استفهام ياتي من الماضي والمضارع وفي قول الله عز وجل كالله تفتأ تذكر يوسف وهنا حرف الجر محذوف مفهوم من الكلام اصله تقديره تالله ما تفتأ تذكر يوسف يعني لا تزال تذكر يوسف وتقول ما برح الرجل مصليا يعني ما يزال مصلي فيا افعال تفيد الاستمرار وياتي منها المضارع والماضي كما قلت اما دام فهو مثل ليس جامد دام جامد ليس هناك ما يدوم او دم لا الفعل الذي يعمل عمل كان هو ما دام فقط جامد لا ياتي منه المضارع ولا الامر هذا عن كان واخواتها ومعانيها وعملها وما ياتي منها متصرفا أو جامده فهناك المتصرف تصرفا تام كان وأصبح وأضحى وظل وأمس وصار وهناك الجامد الذي يلزم زمن الماضي ليس وما دام وهناك المتصرف تصرفا ناقصا يأتي من المضارع فقط وهو خمسة زال برح فاتئا انفك أربعة أربعة وليس علي نعم مرة ثانية نورمان مني مني تقول إيه لا يشترط ان نقول انه جامد وانما يشترط ان نقول يسبق بما المصدريه الظرفيه اي نعم تسبق يسبق الفعل دام بما المصدريه لان ما دام يعطيك المصدر مد الدوام وما هنا ايضا يفهم منها الظرف لان مده مده بخلاف ما زال هذا نفي فقط واضح لا اشكال هذا هذا ايه يعني باستقراء الكلام كلام العرب علم ان هذا الفعل لا ياتي منه ما يدوم ولا ما دم اذا نزعنا ما المصدريه الظرفيه كان معك الفعل دام يدوم هذا فعل تام يرفع الفاعل ويأتي بعده حال تقول ايه دم طيبه زد في تقى دم طيبه دم يا فلان ها على حال طيب اي نعم وهذا الذي كنت سأذكره الآن في المسألة الأخيرة المتعلقة به بكون هذه الأفعال ناقصة كونها ناقصة لأنها يأتي منها التام يعني الذي يكتفي بمرفوعه ولا ينصر قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسار كان هنا بمعنى إيه؟ وجد إن وجد ذو عسرة فنظر انتظار إلى ميسار كان هنا بمعنى وجد تحقق وفي قول تعالى فسبحان الله حين تمسون أي حين تدخلون في المساء ومنه قول صلى الله عليه أمسينا وأمس الملك لله أمسينا يعني دخلنا في المساء فتقول امسى القوم غير ما تقول امسى القوم نشيطين امسى القوم وتسكت أي تخبر أن القوم دخلوا في وقت المساء أصبح القوم دخلوا في وقت الصباح بات الرجل بات بات في السرير نعم اما لما تقول اصبح القوم نشيطين فانت تحكم عليهم بحكم وهو النشاط في وقت الصباح اضفت اليهم النشاط في وقت الصباح انما اصبح القوم هذا اخبار عن انهم دخلوا في زمن الصباح حالتهم ايه ما صفتهم ما نتكلم عن هذا إنما نقول إنهم دخلوا في وقت الصباح إذا كان يأتي تاما يعني يرفع الفاعل ولا يحتاج إلى منصوب ما نقولش بقى اسم كان وخبر كان منصوب لا فعل وفاعل وأصبح وأمس ها؟ وأضحى القوم دخلوا في وقت الضحى أمس القوم دخلوا في وقت المساء بات الرجل في السرير يعني وقت البيات كان في سريره ما اسند إليه ها هنا حكم واضح، فهذه قلها أفعال تامة اكتفت بمرفوعها وهو الفاعل وما تحتاج إلى منصوب وما تحتاج إلى منصوب نعم هذه كان وأصبح و وأمسك هذه وبات هذه يقال لها أفعال تامة وتاتي ناقصة. اللي هو الدرس التاني. تاتي ناقصة تنصب الخبر وترفع المتد وتاتي تامة ترفع الفاعل وتكتفي به. نعم. امسى الملك لله. دي تامة. هذا لله جر مجرور متعلق بمحذوف شبه جمله خبر يعني في وقت المساء اضفنا الحكم لله الملك الأمر لله استناد الأمر لله في وقت المساء وقبله اسندته له, له في وقت الصباح إذن اسندت له الأمر على له على الدوام إنما لو أردت تقول إيه لله الأمر من غير صباح ولا مساء الله أعلم نعم ماله صار يأتي تاما لا ينصب ينصب الخبر الله أعلم صار اللي هو يصيره بتاع تحويل نما صار يصوره هذا فعل بعيد عن الباب هل هل هناك شيء آخر نتحدث عنه؟ اللازم المتعدي اللازم. الفعل اللازم. هو الذي يكتفي بفاعله نام الولد نمى الزرع نمى الزرع مات الفرس اخضرت الارض سقط المطر هذه كله ايه افعال لازمه تكتفي بفاعلها انهمر المطر انكسر الزجاج اعشوشبت الارض وأفعال لا تكتفي بفاعلها بل تنصب المفعول تنصب المفعول أدب الرجل أدب مين أدب ولده أدب امرأته أدب فرسه هذا نصب مفعولا واحدا وهناك ما ينصب مفعولين ظننت الطريقة وعرى ظن فعل وتفاعل والت... والطريق مفعول به اول وعرى مفعول به ثان هذا نصب مفعولين وتقول أعلمت محمدا الطريق وعرى اعلمت فعل فاعل محمدا الطريق وعرى ثلاثة مفعول هذا عن اللازم والمتعد نعم تعدي لمفعول ومفعولين وثلاثه وثلاثه نعم نعم يعني ايه ملهم اكفهر الجو يعني تلبد بالغيوم واكفهر وجه, وجه فلان يعني تغير بعدما كان باشا هاشا ها تجهم وعبس نعم فهر بمعنى تغير هناك شيء في كان واقواتها نعم كان واخواتها ناقصة لأنها يأتي منها التام الذي يكتفي بمرفوعه ويأتي منها الناقص الذي لا يكتفي بمرفوعه بل يتخطاه لنصب ثم هذا النصب ليس كنصب الفعل للمفعول كنا قلنا لازم متعد وإنما هو اسناد الحكم للمبتدا في الوقت الذي يدل عليه الفعل، هذا الفعل يدل على زمن، ولذلك قلنا إنه ناقص. فيه معنى في معنى الحدث، ولكن هو نفسه لا يدل على الحدث. فيه معنى, فيه معنى فيه معنى الحدث. إن أنت تسند الخبر للمبتدأ، هذا حدث، ولكن مش من الفعل، ليس من الفعل نفسه، وإنما هذا مفهوم انما أكل محمد تفاحه الأكل وقع من محمد نفسه على التفاحة نفسها نعم خلاص نعم دخول كان على اسماء الله يفيد الدوام الاستمرار كان الله سميعا هذا كان ويقول في الماضي والحال والاستقبال هو متصف بهذه الصفه على الدوام هذا يعني من حصائص دخول كان على اسماء الله وصفاته أما إنا وأخواتها طالما سكدتم إذن الكلام واضح ومفهوم فنتحدث عن إنا ولا كفاين إيه رايك نعم إيه رأيك ما رايك لأنه شايفه شايف واحد قدامه بن وطويل كده طيب نكتفي بهذا ان شاء الله ونكمل ان شاء الله عز وجل في الدرس ان شاء الله نخلص الكتاب يا هذه الاسابيع المعدودة واضح نخدتكم نارضة بالراحة كده النوم النوم الجاهب ايه على طول باذن الله سبحانك اللهم